أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم للذين احسنوا ا ل ح س ن وزياده ولا يرهق و ج ه ه م قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فسيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين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 ومن ََ يخرج ُُِْ الحي ََّْ من َِ الميت َِِّْ ويخرج َُُِْ الميت ََِّْ من َِ الحي َِّْ ومن ََ يدبر َُُِّ ا ل ْ أ َ م ْ ر َ فسيقولون ََََُُ الله َّ فقل َُْ أ َ ف َ ل َ ا تتقون َََُّ فذلكم ََُُِ الله َُّ ربكم َُُُّ الحق َُّْ فماذا ََ بعد ََ الحق َِّْ إ ِ ل َّ ا الضلال فانى تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا م ن و ن قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل ل ل ه يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي إ ل ى الحق احق أ ن يتبع امن أم لا يهدي إ ل ا أ ن ي ه د ى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم إ ل ا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون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 ومنهم من يستمعون إ ل ي ك أ ف أ ن ت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك أ ف أ ن ت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إ ن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أ ن ف س ه م يظلمون ويوم يحشرهم ك أ ن لم يلبثوا إ ل ا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا مرجعهم, فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أ م ة رسول ف إ ذ ا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا ولا أمة يستأخرون ساعة جاء إذا يستخدمون قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ت ا ك م عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أ ث م إ ذ ا ما وقع امنتم به ا ل آ ن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به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 يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم امه ثم قضوا الي ولا تنظرون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 إ ل ى فرعون وملئه ب آ ي ا ت ن ا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إ ن هذا لسحر مبين قال موسى أ ت ق و ل و ن للحق لما جاءكم أ س ح ر هذا ولا يفلح الساحرون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 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطنه ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آ م ن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم آ م ن ت م بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 ولقد بوانا بني إ س ر ا ئ ي ل م ب و أ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون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 ل ف ض ل ه الدكتور م ح ن د راتب النابلسي يَا شركه ا ا ل ن إِنْ كُنْتُمْ ا س ه د ي شركه دعويه ي ن فَلَا أ ب ب د د الَّذِينَ ت ع ن مِنْ دُونِ ا ل وَلَكِنْ غير ربحيه د ا ا ل ذات ي أَكُونَ مضمون ن أَقِمْ وجهك لِلدِّينِ اجتماعي و ل ك و ن ن ن ل م ش ر ن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ف إ ن فعلت ف إ ن ك إ ذ ا من الظالمين و إ ن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو وان يردك بخير فلا ر د لفضله يصيبه من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أ ي ه ا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها وما أ ن ا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إ ل ي ك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الغلام راح كتاب احكمت آ ي ا ت ه ثم فصلت ّ من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير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 ألا إ ن ه موسوعه ي ن ن صدورهم ل النابلسي يستغشون ي ث ه م ي ع م ما ي ر و وما ن ع ل ن ن إنه و ع ل ي م ب ذ ا ت ا ل ص د و ر